قَوْلًا مَّغْطَسًا عِنْدَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بنيان وَإِذْ طَالَمَ مُثَالِ قَوْمِهِ يَا قَوْمِ بِمَا تَفْعَلُونَ نِّي وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا نَاقُوهُ أَذَاقَ أزاب اللَّهُ قَوْمَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَنْصُرُ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ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 ومبشرا برسول يأتيهم بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالدينات قالوا هذا فحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إليه لا والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ان يطفئوا نور الله بأموالهم والله متمن نوره ولو كره الكافرون والله نوره ولو كره الكافرون الذي أرسل وث له بالهدى ودين الحق بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين امنوا ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جناناً ويدخلكم جنات سجري من تحتها لأهل ومتى؟ ومفاكن طيبة في جنات عدد ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وبتق قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين أردوا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 يا الذين آمنوا على عبودهم فأصبحوا ضالين.